سبحان العزيز الوهاب الغفور التواب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سبحان العزيز الوهاب الغفور التواب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب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 للطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سبحان العزيز الوهاب الغفور التواب أب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب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 في الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابا